وَمَا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا, إلا وحيا أو من وراء حجاب 110. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم 111.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 ماواتِ وَمَا فيِي الأب أَل إِ اللَّ تَصير الأُمور بِسمِ اللههِ الرَّحمَ الرَّحيِيم حَام وَكِ تَابِمُبين إِ جَعلَّهُ قُر عََّ رَبِيَّ عًَا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 119. فأهلكنا شد منهم بطشا ومضى مثل الأولين 110. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم 111. الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا بي بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُرُفٍ ثُمَّ تَذْكُرُونَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُونَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وإنا قَالِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ بِمَا يُنْشَأُ لَهُ مِنْ عَمَلٍ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكَ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا أَصْبَحَ لِلرَّحْمَنِ مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا أَشَهْدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ فَالقَانُونُ وَشَاءَ الرَّحْمَنُ مَعْبَدَنَا هُمْ مَا لَهُمْ له بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُنُصُونَ أَمْ آتَيْنَا نَكِتَابًا مِنْ قَبْلُ فَهُوَ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا انتون وكذلك كما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قالوا مترفوها الا قالوا مترفوا ان وجدنا باءانا على امه وان على اثار مقتدوا